هو الدرس السابع عشر من شرح متن عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدس عليه رحمة الله وفي المرة الماضية شرحنا لكم حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه ونعيد عليكم هذا الحديث دون شرحه لأننا سنشرح يعني حديثا آخر يكمل بعض أو بعض الأحكام التي لم تذكر في الحديث الأول فعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه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 وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من دنبه وحديث اليوم أو أكثر من حديث لعلنا سنشرح في هذا اليوم أما الحديث الأول فعن عمر بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنفر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر أو من صفر والتور شبه الطصد هذا الحديث تكلم عنه العلماء من عدة وجوه من هذه الوجوه التي تكلموا عنها العلماء أنه قال فدعا بتور والتور كما قلنا هو الطست والطست يجوز بفتح الطاء وبكسر الطاء ويقال يعني في اللهجة أو اللكنة العامية يقال عنه الطشت وهو إناء قصصا للماء أما الأمر الآخر فقد استنبط العلماء من هذا الحديث استنبطوا جواز التوضع او الوضوء من آنية الصفر أي من آنية النحاس أي من آنية النحاس وكما مر في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عضد أحد أصحابه سوارا من صفر أي من نحاس فالصفر هو النحاس والطهارة جائزة من إناء النحاس ومن, ومن جميع الأوان الطاهرة كل إناء طاهر فيجوز التوضع من يجوز التوضع من إلا آنية الذهب والفضة عند أهل العلم الذين يقولون بالقياس لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأكل والشرب فيهما فقاس أهل العلم على هذا الحديث عادما جوازي أن يتوضى الإنسان من آنية الذهب وآنية الفضة لأنه يحرم الأكل فيهما وهل تبطل أو يبطل الوضوء أو لا يبطل حقيقة لا يبطل وهذه المسألة يتكلم عنها العلماء في اجتماع الحلال واجتماع أو اجتماع العبادة في وقت النهي أو مع. النهي وقد ذكرناها في أكثر من موضع ولعلنا يعني نذكركم فيها لأن هذه المسائل من المسائل المهمة التي تنبني عليها احكام كثيرة وهي مسألة اجتماع العبادة مع اجتماع أو مع النهي, مع النهي وقد تكلم العلماء فيها كما قلنا لكم فقد تبطل العبادة وقد لا تبطل العبادة ومسأتها المشهورة عند العلماء هي الصلاة في الأرض المغصوبة الصلاة في الأرض المغصوبة والعلماء كلهم يقولون إذا اجتمع الحلال واجتمع الحرام وأمكن أن نفك إحدى الجهتين عن الأخرى صحة العبادة استطعنا أن نفك إحدى الجهتين عن الأخرى صحة العبادة وقالوا أن الوحدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وحدة بالجنس ووحدة بالنوع ووحدة بالعين قالوا أما وحدة الجنس قالوا فيجتمع فيها الحلال والحرام كجنس الحيوان فإن, فإن هذا الجنس تحته أنواع كثيرة تحته نوع الخنازير وتحته القطط وتحته الوزدان وتحته الخراف فيجوز أن نقول بأن الجمل حلال وبأن الخنزير حرام مع أنهما أنه من جنس واحد ألا وهو جنس الحيوان جنس الحيوان. قالوا ايضا وحدة النوع يجتمع فيها الحلال ويجتمع فيها الحرام قالوا كالسجود فانه نوع من انواع العباده قد يكون سجودا لله جل وعلا فيكون عبادة ويكون توحيدا وقد يكون سجودا للشمس وللقمر فيكون كفرا ويكون شركا بالله جل وعلا قال الله جل وعلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن اما وحده العين فلا يجتمع فيها الحلال والحرام فلا يجتمع فيها الحلال والحرام لكن وقع إشكال عند العلماء في بعض المسائل التي ظنوها من وحدة العين ظنوها من وحده العين اذ أنه لا يجوز أن يقال عن الشيء في نفس اللحظة هو حلال وهو حرام هو حلال وهو حرام فكما يعني يعني تشدد بعض العلماء في هذا الموضوع كذلك ترخص في مقابلهم بعض العلماء وممن تشدد في هذا الموضوع الحنابلة عليهم رحمة الله فمثلا قالوا ببطلان الصلاة في الأرض الموصوبة وقالوا ببطلان التذكية بالسكين المسروقة وقالوا ببطلان الوضوء بالسكين الماء المسروق وبطلان الوضوب بالمسح على الخف المسروق وقعد القاعدة وهي صحيحة في أصلها قالوا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ما معنى المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فلان نقول بأنه لا يصلي فلان لا يصلي هذا لم يقوم بهذا العمل فهذا شيء معدوما حسا أي أنه غير محسوس وغير موجود لكن قد يصلي الإنسان الصلاة لله جل وعلا لكنها لا تقبل شرعا لا تقبل شرعا فيصير حال من صلى الصلاة من غير الإتيان بشروطها ولا بأركانها كأنه لم يصلي كقوله صلى الله عليه وسلم للرجل في الحديث الصحيح صلي فإنك لم تصلي فهذه الصلاة موجودة حسا لكنها لما عدمت شرعا كانت كالمعدومة حسا ولذلك القاعدة المشهورة التي ذكرنا لكم المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فذهب الحنابلة مثلا كما قلنا لكم أن من سرق سكينا ثم ذبح بها ذبيحة فإن هذه الذبيحة لا تعد مذكا بل هي ميتة لانه لا يجوز له تملك المال المسروق وبالتالي حينما استخدمه فكانما لم يستخدم شيئا فكانه قتل هذه الذبيحه قطا ولم يذبحها بالطريقه الشرعيه كذلك من توضى بالماء المسروق ومن مسح على الخف المسروق ومن صلى بثوب الذهب بثوب بثوب, بثوب الحرير أو كان لابسا للذب قالوا ببطلان صلاته قالوا بمطلان صلاته أما يعني غيرهم من العلماء فقد يعني فصل وأفصل في هذا الموضوع وفرق بين النهي العام والنهي الخاص النهي العام والنهي الخاص فقالوا ما كان نهيا عاما كالنهي عن السرقة فقالوا هذا لا يبتل أصل العبادة لا يبتل أصل العبادة ونقربها لكم أنهم أن الحنابلة قالوا بأن من صلى في الأرض المغصوبة فصلاته باطلة قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قالوا فهذا الرجل قد صلى في الأرض المغصوبة فقد عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاته رد فرد عليهم الجمهور فقالوا إن الصلاة من أمرنا إن الصلاة من أمرنا أما الغصب فليس من أمرنا فيرد الغصب وتصح الصلاة فصلاته من حيث هي صلاة وعبادة عبادة وغصبه من حيث هو غصب هو غصب وتعد ومعصية لله جل وعلا فهذا يعني أصل الموضوع لكن قالوا إن كان النهي متعلق بماذا متعلق بالذات متعلق بذات المعصية كنهي مثلا كنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على منك به شيء فإذا كان النهي خاصا متعلقا بالعبادة فعند ذلك تبطل العبادة لأننا لا نستطيع أن نفك كلا الجهتين عن عن الأخرى فالسرق مثلا نستطيع أن نسمي فلانا سارقا بدون أن يرتبط أمره بالصلاة يعني ليس كل من صلى في الأرض الموصوبة يسمى غاصبا لكن الغاصب قد يصلي وقد لا يصلي قد يقتصب الأرض في وقت الصلاة وفي خارج وقت الصلاة فأمكن لنا أن نفك جهة ماذا جهة السرقة عن جهة ماذا عن جهة الصلاة كذلك أنهي عن لباس الذهب ليس متعلقا بالصلاة وإنما هو نهي عام هو نهي عام أن نهي أن يلبس الإنسان الذهب سواء كان في الصلاة أو لم يكن في الصلاة سواء كان في الحج أو لم يكن في الحج سواء كان صائما أو غير صائم فإن هذا النهي عام فإن هذا النهي عام فعند ذلك أمكن كما قال أهل العلم أن نفك إحدى الجهتين عن إحداهما عن الأخرى أن نفك إحدى الجهتين عن أخرى بخلاف النهي إذا كان متعلقا بذات العبادة فإذا كان متعلقا بذات العبادة عند ذلك بطلة الصلاة ومثل المالكية على ذلك مثالا في انفكاك العبادة وعدم انفكاكها فقالوا تصح أو يصح الوضوء إذا مسحنا على الخف المسروق إذا, مسح إذا, إذا مسحنا على الخف المسروق فإن الوضوء يصح قالوا لأن النهي عام سواء كان يعني توضى او لم يتوضا فان السرقه سرقه من حيث هي سرقه قالوا لكن ابطلنا ماذا ابطلنا المسح للمحرم على خفه ابطلنا المسح للمحرم على قفاه قالوا لماذا قالوا لأن المحرم مخاطب بالنهي على وجه على وجه الخصوص الا يلبس خف فلا يجوز في حقه إلا ماذا الا ان يغسل قدميه الا ان يغسل قدميه بخلاف المحل فانه يجوز له أن يغسل قدميه ويجوز له أن يمسح على الخف وعلى الجوارب يجوز له ان يمسح الخف على الجوارب قالوا اهل المحرم فإنه يحرم عليه أن يلبس ماذا الخف فلما حرم عليه أن يلبس الخف كان هذا نهيا خاصا به فيحرم عليه أن يمسح على الخف فتبطل عبادته فتبطل عبادته أن يبطل وضوءه وتبطل صلاته التي بنى عليها هذا الوضوء إذا بنى عليه هذا الوضوء هذا يعني ملخص ما ذكره العلماء في هذا الموضوع ولهم تفصيل سنذكره إن شاء الله في دروس أخر بشكل أوسع بإذن الله جل وعلا أيضا مسألة ثالثة وهي ما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء فقوله رضي الله عنه قال فتوضأ لهم مضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فأكفأ على يديه من التور ذكرنا لكم أن الإكفاء على اليدين في النهار يستحب, يستحب أن يكفى الإنسان على يديه التورى ويغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ويكره له إذا كان نائما إذا كان نائما أن يدخلهما في الإناء مباشرة بل يغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء, قبل أن يدخلهما الإناء ثم قال فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثلاثا بثلاث غرفات هنا تعرض لكيفية المضمضة والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع وعدد الغرفات الفصل والجمع وعدد الغرفات والفقهاء كما ذكر أهل العلم مختلفون في ذلك فمنهم من اختار الجمع من اختار الجمع منهم من اختار الفصل والحديث يدل على الفصل بمعنى أن كثيرا من الناس حينما يتوضأ وأقصد عوام الناس يتمضمض لفمه لوحده ثلاث مرات ثم يستنشق ويستنثر ثلاث مرات يعني ينفصل الأنف يغسل فمه أول مرة وثاني مرة وثالث مرة بعد أن ينتهي من غسل الفم أو المضمض ثلاث مرات يأخذ ماء جديدا ويستنشق ويستنثر يستنشق ويستنثر هذه المسألة العلماء مختلفون فيها بعض أهل العلم قال لا يأخذ غرفة واحدة منها يأخذ في فمه فيتمضمض ويستنشق ويستنثر بنفس الغرفة بنفس اليد ياخذ بيده فيسحب الماء بفمه ويسحب الماء بانفه ثم يستنشق بنفس هذا الماء بنفس هذا الماء العلماء كما قلنا مختلفون أيهما أفضل أن يغ... أن يتمضمض ثلاث مرات ثم يستنشق ويستنشق ثلاث مرات أم يأخذ كل ذلك بغرفة واحدة الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أنه تمضمض واستنشق واستنثر بغرفة واحدة استنشق واستنثر بغرفة واحدة وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه, أنه تمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات أي أنه تمضمض مرتين بغرفتين ثم المرة الأخيرة استنشق واستنثر فيها لكن ظاهر الحديث كما قلنا لكم وهو الذي ذهب إليه الجمهور أن الإنسان يأخذ كفا واحدة فيتمضمض ويستنشق ويستنثر منها يعني يأخذ لثمه من نفس الغرفة ولأنفه من نفس الغرفة ثم يستنشق ويستنثر وفي الغرفة الثانية يفعل ذلك وفي الغرفة الثالثة يفعل ذلك هذا كلام مفهوم ها؟ طيب المسألة الرابعة قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا فغسل وجهه ثلاثا تكلمنا معكم في المرة الماضية كيفية غسل الوجه وأن الوجه يعم الشعر النابت عند الجبهة وعند شحمة الأذنين وتحت الفكين وقلنا بأن هناك مسألة تكلم فيها الفقهة وهو دخول الواجب أو دخول المباح في الواجب لأنه ما لا يتم الواجب كتبسيط لكم في هذا الموضوع ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لا يستطيع الإنسان أن يغسل وجهه بالتمام إلا أن يأخذ جزءا من جزءا من شعر رأسه جزءا من شعري رأسه وجزءا من طرف الوجه حتى يعني يسبغ الوضوء كاملا حتى يسبغ الوضوء كامل والأصوليون في هذا الموضوع لهم تقسيم قالوا هذا الموضوع ينقسم إلى قسمين وهي مسألة اختلاط الواجب بغيره قالوا هي على قسمين قالوا واجب نستطيع أن نفكه عن غيره قالوا كصلاة القرب مثلا فإننا إذا سلمنا نستطيع أن لا نأخذ جزءا من السنة بمعنى نسلم ونسبح ثم بعد ذلك نصلي السنة لكن قالوا بعض الواجبات لا نستطيع أن نفكها عما يليها قالوا كالوضوء لا يستطيع الإنسان أن يغسل وجهه حتى يغسل أو يبلل جزءا من رأسه جزءا من رأسه حتى يستوعب جميع الرأس ثم قال عليه رحمة الله ويديه إلى المرفقين مرتين تصوروا قال ويديه إلى المرفقين مرتين وقوله مرتين فيه جواز وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يكرر مرتين وأن يكرر, وأن يكرر ثلاثا وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعضه ثلاثا وبعضه, ثلاثاً وبعضه مرتين إذن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضى في كل عضو مرة واحدة وورد أنه غسل كل عضو مرتين وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل كل عضو ثلاث مرات وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين هذا الحديث فقد غسل وجهه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وتمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات وغسل يديه مرتين إذن المسألة فيها بحبوحة وفيها سعة ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأربعة أوجه مرة مرة أن يغسل عضو مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ورواية أنه غسل بعض أعضائه ثلاثا وبعض أعضائه إثنتين أو مرتين المسألة الخامسة قوله ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة فأقبل, وأدبر بهما فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة هذا الكلام فيه دليل على عدم التكرار فيه دليل على عدم التكرار في مسح الرأس في مسح الرأس معه تكريره أو تكراره صلى الله عليه وسلم في غير الرأس وهذا المذهب ومذهب الإمام مالك ومذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله يعني أنهم يقولون أن الإنسان يمسح رأسه مرة واحدة يمسح رأسه مرة واحدة وذهب الشافعي عليه رحمة الله كما في ورد في بعض الروايات المطقى أن له يعني أن يمسحه أكثر من مرة يمسحه أكثر من مرة ولذلك الإمام الشافعي يرى أنه يجوز للإنسان أن يمسحه ثلاثا, أن يمسحه ثلاثاً لكن الروايات المقيدة مقدمة على المطلقة ومبينة المطلقة فالإنسان يمسح رأسه كم مرة مرة واحدة ولذلك بعض العلماء يتكلم قال ولو كانت المسألة ثلاثا لامر بغسله لأمر بغسله الغسل يكون للمسألة التي تحتاج إلى تنظيف فلذلك الإنسان يؤمر مرة مرتين وثلاث مرات حتى يغسله فتصور إنسان يمسح رأسه مرة ومرتين وثلاث مرات سينقلب هذا إلى ماذا سيتبلل رأسه سيصبح كأنه غسل غسل هو والمقصود والمأمور بذلك ما هو أن يمسح. رأسه أن يمسح رأسه وقوله فأقبل بهما وأدبر فأقبل بهما وأدبر الفقهاء يعني مختلفون في كيفية الإقبال والإدبار على ثلاث مذاهب يعني من أين يقبل ومن أين يدبر يقبل من مقدمة الرأس يعني من عند ناصيته إلى قفاه أم يقبل من قفاه إلى الناصية أم أنه يأخذ من أجزاء الشعر فيرفع يديه إلى نصف رأسه فيقبل ويدبر يعني هذه ثلاث صور اختلف العلماء في الإقبال والإدبار فيهما في الإقبال والإدبار فيهما يعني باختصار أن الصحيحة في ذلك كما ورد في هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم أدخل فمسح رأسه فاقبل بهما وأدبر مرة واحدة مرة واحدة في روايق قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه حديث واضح بدأ بالمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه فالآن الذين قالوا ببدء بمقدم الرأس من الجهة الناصي أخذوا بظاهر هذا الحديث أخذوا بظاهر هذا الحديث الذين قالوا ان المقدم مقصود فيها ما كان من جهة الخلف بمعنى أن الإنسان يعني إذا دفع يديه للأمام يكون قد قدمهما وإذا رد يديه إلى الخلف يكون قد ردهما وأدبر بهما للخلف فنظروا إلى أن الإنسان يضع يديه خلف رأسه يعني على قفى رأسه ثم يقدمهما للأمام ثم يدبر بهما فقالوا الإقبال يكون بأن يضع الإنسان يديه على قفاه ثم يتقدم بهما حتى يصل, يصل, إلى, ماذا؟ يصل إلى ناصية رأسه هكذا نظروا إلى مسألة الإقبال ومسألة الإدبال هذا الكلام واضح؟ كلام في هذا الموضوع فالذين قالوا بالتقديم الاول نظروا الى ظاهر الحديث قال انه يعنذر بالنسبه لليدين بانه اقبل بهما وادبر وأما الطرف الاخر نظروا الى حال الإنسان أن الإنسان إذا مشى للامام فكيف فانما يتقدم فقالوا اذا وضع يديه خلف راسه تقدمهما للامام فاقبل بهما بمعنى هذا الاقبال واذا أدبر يعني ارجعهما للخلف ارجعهما للخلف وبعض العلماء رأى أنه أن الإنسان يأخذ بأطراف رأسه بأطراف الشعر النابت الإنسان أطراف الشعر النابت يكون من جهة أذنيه هذا طرف الشعر النابت فيرتفع به ما ثم ينزل فهذا الوجه الإقبال والإدبار عند بعض الفقهاء في هذا الحديث وكما قال ابن عبد البر عليه رحمة الله أن مسألة الإقبال ومسألة الادبار هي مسألة نسبية هي مسألة نسبية يعني بحسب الواقع الموجود بحسب الواقع الموجود أقرب لك مثالا يعني لو كانت أمامك مثلا سيارة فالسيارة لها مقدم ولها مؤخر فأنت بحسب مكانك فالمسألة نسبية المسألة نسبية وبالتالي يقول بأن التقديم هنا يرد على من قال بأن الإنسان يبتدئ من قطاع إلى رأسه يقول بأن هذه المسألة نسبية بالنسبة إلى وضع الشيء فيقول الإقبال والإدبار مسألة نسبية فيكون الابتداء من مقدم الرأس هو الابتداء فيكون الإدبار فالإقبال يبدأ من المقدم الرأس إلى المؤخرات ثم بالعكس ثم بالعكس فهذا يعني غاية ما تكلم فيه الفقهاء في هذا الموضوع في هذا الموضوع طيب حديث الاخر عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه, كله وفي شأنه كله فقوله صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة رضا الله عنه كان يعجبه التيمن في تنعله التيمن المقصود ب اليمين والتنعل قالوا لبس النعل أن يلبس نعله بماذا بيمينه والترجل معناها تسريح الشعر ولذلك قال شعر مرجل ايش معنى شعر مرجل شعر مسرح شعر مسرح والتيمن كما قلنا لكم هو البداء باليمين يعني يبتدأ برجده اليمين والمقصود بالترجل ان يبدأ الانسان بشقه الايمن اذ ان الانسان رأسه او لحيته لها شق ايمن ولها شق فكان صلى الله عليه وسلم يبتدئ إذا ترجل إذا صرح شعره بالجهة اليمنى وكذلك كان إذا دهنه إذا وضع عليه الدهن أو وضع عليه الطيب أو وضع عليه الزيت يبتدئ بالجهة ماذا؟ بالجهة اليمين بالجهة اليمين وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يبتدئ أيضا بالشق اليمين وكذلك إذا توضى يبتدع بيده اليمنى وإذا ورجله اليمنى ورجله اليمنى والإمام الشافع عليه رحمة الله يعني عنده البداية باليمنى حتى في وضوء من المستحبات من المستحبات فالإنسان يبتدع باليمين ثم بعد ذلك أو البداع عند الإمام الشافة كانت بي بي باليمين لكن أقصد أنه بالوضوء لم يكن يقول باستحباب بل كان يقول بالوجوب هذا الحديث العلماء لهم يعني عليه كلام قالوا هذا عام مخصوص حديث هذا عام مخصوص يعني ليس على إطلاقي ليس على إطلاقي بل أريد به صفة معينة والعام المخصوص يعني كقول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فهذا يسمى عند العلماء يسمى بالعام المخصوص يسمى بالعام المخصوص وهذا يعني كان الصحابي واحد هو الذي حذر الناس كان الصحابي واحد حذر الناس وهو نعيم كذلك قال الله عز جل فنادته الملائكة وهو قائم يقائم ويصلي في المحراب من الملائكة التي نادته جبريل عليه السلام يعني العام يراد به ماذا الخصوص الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فيكون لفظ الناس هنا عام يريد به ماذا الخصوص وكذلك قال الله جل وعلا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرار يعني الملائكة من هي الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام وفكذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني يعجبه التيمن في تنعره وترجره وفي شأنه كله يعني في شأنه كله ليس المقصود في كل الأمور انما الأمور المستحبة المستطابة وليست الأمور المستقدرة أو الأمور التي ينتهي منها الإنسان فإن الإنسان إذا خرج من الخلاء خرج بيده tendedه برجله اليمنأ من رجله اليسرى يخرج بالرجل اليسرى وكذلك إذا خرج نعم خلاء من رجل اليسرى وأقصد إذا دخل الخلاء يدخل بالرجل اليسرى وإذا خرج من خلاء يخرج بالرجل اليمنأ المسجد إذا دخله يدخل بالرجل اليمنأ وإذا خرج يخرج بالرجل كذلك إذا خرج للشارع يخرج بالرجل اليسرى وإذا دخل يدخل بالرجل اليمنى يدخل بالرجل اليمنى فبحسب بحسب حال الوضع الموجود فالمسجد يدخل بالرجل ماذا اليمنى ويخرج بالرجل اليسرى لأنه سيخرج إلى هذا الشارع الذي فيه يعني المنكرات وفيه الموبقات وبعض الإخوة يعني يعلق ويقول يجوز بكلا الرجلين لكن الخروج الآن فيما نتفق فيه مثالة الدخول إلى بيت الخلاء يكون بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى ودخول للمسجد يكون بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليسرى في العلماء يقول المستقدرات تكون بماذا؟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 فعن نعيم المجمر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرى محجرين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرغته فليفعل وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم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 الوضوح. فهذا الحديث هو من الحديث التي يعني رواها الإمام البخاري والإمام مسلم عليه رحمة الله هو نعيم المجمر يعني سمي بنعيم المجمر وهو يعني ابو نعيم بن عبد الله لأنه كان يجمر المسجد يجمره بماذا أن يبخر المسجد كان يبخر المسجد فلذلك سمي بنعيم المجمر سمي بن عيم المجمر المسألة الأخرى أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أبو هريرة أن أمة يدعون يوم القيامة غرا محجرين يدعون غرا محجرين في هذا الحديث لهم تأويرين لهم, لهم تفسيرين في هذا الحديث ما معنى أنهم يدعون يوم القيامة غرا محجرين قال المعنى الأول يدعون غرا ينادى يا غر يا محجل هذا المعنى الأول المعنى الأول أنهم ينادون يعني كيف تقول يا مؤمن تقول يدعون مؤمنين أو يدعون غرا, يعني غرا يسمى هذا الإنسان معذا opposite غر ومحجل المعنى الآخر أن هذا هو حالهم أنهم يكونون حالهم ماذا؟ يكونون غرا محجرا يعني يكون حالهم أنهم كالخيل محجلين ولهم غرة فالمعنى الأول يا أبا سلمة إن أمة يدعون يوم القيام غرا محجلين أي أنهم ينادون بهذا الاسم يا محجلين أن يدعون يعني يا محجلين أن أقبلوا جيد؟ المعنى الثاني الذي قاله أيضا العلماء كلاهما صحيح ان حالهم حينما يدعون يكونون كالخير الغر المحجلة من آثار روض مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ طيب فهذا المعنى الأول المسألة الثالثة كما يقول العلماء أن المعروف المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء بالظم يقال من آثار الوضوء بالظم ويجوز أن يقال ان أمتي يدعون يوم القيامة في الحديث إن أمتي يدعون يوم القيام غرًا من الحجرين من آثار الوضوء لكن المعروف من آثار الوضوء يعني من آثار هذا الفعل من آثار هذا الفعل ويقول أهل العلم أيضا يجوز أن يقال ان أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء يعني من آثار ماذا؟ من آثار الماء من آثار إذا قلنا بالفتح نحن ذكرنا لكم هذه المسألة قبلا قلنا الوضوء يختلف عن الوضوء الوضوء يا شيخ يختلف عن الوضوء الوضوء بالفتح هو الماء المعد لهذه العبادة الماء المعد هذه العبادة وبعض العلماء يقول الوضوء هو كل ما يسمى وضوء, كل ما يسمى وضوء. فإذا قلنا إن أمة يدعونا يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء بالضم فنعلي ذلك من آثار فعلهم ومن آثار عبادتهم هذه العبادة أثرت فيهم حتى أنهم يأتون يوم القيامة على حال يكونون فيها غرا محجرين أو لأنهم فعلوا هذه العبادة ينادون بأنهم غر محجرين الحال الذي نفتح إن أمتي يدعون يوم القيامة إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء يعني من آثار هذا الماء من آثار, من آثار هذا الماء فالأخير العلماء لهم يعني تأويلين أو كلامين في هذا على الموضوع فقالوا فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالغسل بالماء فيجوز أن ينسب إلى كل منهما يجوز أن ينسب إلى الفعل ويجوز أن ينسب إلى, ماذا؟ إلى هذا الماء المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم, قوله صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل اا اقتصر في هذا الحديث او اقتصر فيه على لفظ الغرة هنا دون التحجيل مع انه صلى الله عليه وسلم قال إن امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين غرا محجرين فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل لماذا لم يقل فمن الطعمكم يطيل غرته وأن يطيل تحجيله فهل يفعل هذا الكلام العلماء يقولون هذا من باب كأنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ذكر يعني مجرد الغرة ولم يذكر التحجيل لم لم يرد الاقتصار على التحجيل فقط إنما ذكره من باب التغليب في مسألة في اللغة تسمى مسألة ماذا يا شيخ التغليب تقول العمرين العمرين. من العمرين أوبكر وعمر. أو وعمر لكن اسم عمر رضي الله عنه أشهر مع النوابكر رضي الله أفضل وأسبق لكن اسم عمر رضي الله عنه دائما هو الغالب وهو السابق فيقال العمرين ويقال ماذا أيضا القمرين عن الشمس والقمر فقالوا دائما القمر هو الأغلب وبعضهم قال لا إذا كان ذكر وكان مذكر وكان أنثى أهل بعض أهل اللغة قال يقدم المذكر على الأنثى ثون الشمس أنثى مؤنث والقمر مذكر لكن قالوا هنا يعارض هذا الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرغته قالوا التحجيل مذكر والغرة مؤنث فلا عبرة بقول من قال بأن المذكر يقدم على المؤنث لكن هذه المسألة تسمى مسألة التغليب مسألة ماذا؟ التغريفة حينما تقول العمرين فمن تقصد بهما أبو بكر وعمر لغلبة ذكر اسم عمر الخطاب رضي الله عنه والاجتماع دائما أيضا تقول اجتماع الاسمين يعني اسمين مشهورين ويكون دائما هذان الاسمان مجتمعين يعني دائما تقول الشمس والقمر الشمس والقمر أو بكر وعمر داع جاء أبو بكر وعمر, أبو بكر وعمر. خرج أبو بكر وعمر. فالاسمين يكونان دائما مقترنين مع بعضهما البعض ويكون لعل أكثر أحدهما يغلب لفظه على الآخر فلذلك نقول العمرين ونقول القمرين وهنا الغرة والتحجيل فقدمت الغرة على التحجيل مع أنها من الأسماء المؤنثة مع أنها من الأسماء المؤنثة فهذا ذكر من باب التغليب وإلا ايضا فمن استطاع أن يطيل تحجيلته أو تحجيله فليفعل وقالوا الفقهاء يعني يستحبوا تطويل الغرة وأرادوا الغرة والتحجيل ايضا الفقهاء استخدموا هذه اللفظة فإذا وجدت فقه قال يستحب تطويل الغرة فإنما يقصد به ماذا غرة الرأس ويقصد بها أيضا التحجيل يقصد بها التحجيل المقصود به الأيدي والأرجل حينما تقول فرس محجلة تقصد بذلك ماذا فيها بياض في يديها وفي قدميها في يديها وفي قدميها يقول الإمام الدقيق العيد عليه رحمة الله تطوير الغرة في الوجه بغسل جزء من الرأس بغسل جزء من الرأس او وفي اليدين بغسل بعض العضدين بعض العضدين البعض بعد المرفقين بعد المرفقين وفي الرجل في الرجلين بغسل بعض الساقين بعض الساقين قال وليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين ليس هناك تحديد قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ولذلك ابو رضي الله عنه راوي الحديث كان يعني يبالغ في غسل عضديه حتى يبلغ الى منكبيه حتى يبلغ الى منكبيه فكان يطيل غرته ويطيل تحجيلته ويطيل تحجيلته لكن المشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يعني لا يزيد يعني كثيرا بعد المرفقين وكذلك اكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه المسألة رضي الله عنه أنه كان ربما بلغ بالوضوء بطيف كان يبلغ بالوضوء ابطيه والامام النووي عليه رحمه الله له كلام على هذا الحديث ويقول بأن الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير وإلى العضد والساق وإلى العضد والمنكبين يقول هذا كله ليس فيه ليس فيه تقدير ليس فيه تقدير فيجوز كلا الأمرين يجوز كلا الأمرين لكن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني ياخذ بجزء من العبد وجزء من الساق أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا اللهم رب جبرايل وميكايل وإصرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمقتل الفاتحين من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى أصباط مستقيم واجزاكم الله وفيرا